الحمد لله صلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيلا إليهم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال السبي رحمه الله تعالى في جمع المبارك جمع الجوامع ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلاف الحشوية ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف المرجية هاتان المسألتان ذكرهم ورحمه الله تعالى في محاذ الكتاب والمسألة الأولى هي هل يجوز وهل يصح أن يرد في الكتاب والسنة لفظ ليس له معنى البتة أم لا يجوز ذلك ولابد لكل لفظ معنى هذا مقصود بالمسألة الأولى والمسألة الثانية هل يجوز وهل يصح أن يريد لفظ في الكتابة والسنة والظاهر منه غير معروف أو الذي هو مراد منه غير الظاهر المعروف لنا هذه مسألة ثانية وفي المسألة ثاني الخلاف في المسألة الأولى خالفة الحشوية وفي الثاني خالفة المرجعة وإن كان الخلاف في الثانية أغوى من الخلاف الأولى بل بعض العلماء زعم أنه لا خلاف في الأولى وهي مسألة ورود ما لا معنى له بالكتاب والسنة وإنما الخلاف في المسألة الثانية وهي هل يصح يُعنى ويراد من اللفظ غير ظاهره من غير ورود به على ذلك أم لا لكن الرازي وقبله عبد الجبار من المعتزلة أبو الحسين من المعتزلة الخلاف في هذه المسألة الأولى وتبعهم على ذلك كثير من التأخرين مثل التاج السبكي رحمه الله تعالى وقال المرداوي رحمه الله رئيس جماعة من العلماء صرحوا بأن هذا القول لم يقل به أحد وهو جواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة لم يقل به أحد فليس في مسألة خلاف وإنما خلاف في المسألة الثانية وقال لا يليق بعاقل أن نطق بهذا القول أو النطق بهذا أو أن يتكلم بكلام لا معنى له لأن هذا هذيان فكيف بكتاب الله جل وعلا رسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تنزف عن تصانع مثل هذا الكلام لكن ذكر هذه المسألة فنذكرها ولا يجوز ورول ما لمعنى له في الكتاب والسنة خلاف الحجوية لا يصح ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة لفر ليس له معنى لأن هذا هذيان وكلام الله جل وعلا لصانوا عن هذا كلام العقلاء يصان عن هذا فكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالصون عن مثل هذا الهذيان فلا يصح ان ياتي في كتاب الله جل وعلا لفظ ليس له معنى وخالف في هذا الحشوية وهذا ظاهر لا يحتج لنا سددا عليه خالف في هذا المثل الحشوية او الحشوية خالف بذلك وجوزوا أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس له معنى البتة واستدلوا على قولهم هال بالوقوع فقالوا إنه قد ورد في كتاب الله جل وعلا ووقع فيه ما ليس له معنى كما قال جل وعلا طلعها كأنه رؤوس الشياطين قالوا ورؤوس الشياطين غير معروفة لنا هذا ليس له معنى لعلم علم المعنى ما هي رؤوس الشياطين لنا غير معروفة لنا واستدلوا أيضا بالحروف المقطعة في الكتاب الله جل وعلا في أوائل السور مثل آلف الهاميم حاميم قاف صاد قالوا إن هذه الحروف ليس لها معنى وهي وارغة في الكتاب وكذلك استدلوا بقوله جل وعلا تلك عشرة كاملة تلك عشرة كاملة تلك عشرة علم منه أنها عشرة فكلمة كاملة ليس لها معنى لأن معنى العلد وهو العشرة قرفوهن مما قبلها أيضا فإذا نفخه في الصور نفخة واحدة كونها نفخة واحدة علم من قولي فإذا نفخه في الصور نفخة مصدر مرة فكلمة واحدة بعدها ليس لها معنى وإيضا قوله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد لا تتخذوا إلهين فهم منه العدد وهو اثنان فقوله بعد ذلك اثنين ليس له معنى حسب زعمهم إنما هو إله واحد إنما هو إله فهم منه العدد وهو واحد فقوله بعد ذلك واحد لا معنى له كما زعمه هذا ما استدلت به الحشوية القائلون بورود أو بجواز ورود ما لا معنى له في الكتاب والصنة لكن أجاب الجمهور القائلون بمنع هذه المسألة وهي أن يرجع الكتاب والصنة ما ليس له معنى أجاب عن هذا الاستدلال اولا قوله استدلالهم بالحروف المبطعة لكتاب الله جل وعلا لا نسلم أنها ليس لها معنى بل لها معاني وقد اختلف العلماء في تعيين هذه المعاني فقيل هي سماء السور وهذا اختاره المصنف رحمه الله وغولك كثير المفسرين وكذلك لهم أقوال في هذه المسألة وهي مسلطة في كتب التشيير ما معنى الحرف المقطعة في كتاب الله جل وعلا قوله جل, قوله جل وعلا الذي استدلوا به طلعها كأنه رؤوس الشياطين أجاب عنه العلماء لأن هذا تشبيه وهذا يسمونه في البلاغة تشبيه الوهمي شبه الله جل وعلا الطلع الطلع لهذه الشجرة برؤوس الشياطين لأدل استخباح على عدة العرب العرب إذا أرادت أن تستقبها شيئا شبهته بشيء له بشاعة مثل روس الشياطين أو أنياب الأغوال فهذا له معنى إذا وهو التشبيه وقد العرب هذا المسلك هذا المسلك كما قال أمر القيس ومسنونة زرق كأنياب أغوال من قصيرات المشهور ألاعم صباح أيها الطلب البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي إلى أن قال يغتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي أيحصل منه قتل لي والسيف بجانبي يضاجعني ومسنونة زرق هذا وصله كأنياب أغوالي فالشاهد قوله كأنياب أغوالي فشبهه بأنياب الأغوال والغول غير معروفة أنيابها غير معروفة ومع ذلك حصل التشبيه هذا يسمونه في علم البلاغة بالتشبيه الوهن وله معنى وهو قد يقول استرباحكما في الآية طلعوا كأنه رؤوس الشياطين أما ما استدلوا به من قوله جل وعلا في آيات الحج تلك عشرة كاملة فلا استدل في ذلك حيث قالوا إن كاملة ليس له معنى لأن معنى العدد قد هو من قوله عشرة لا استدلال لهم في ذلك وذلك أن قوله جل, أن قوله جل وعلا تلك عشرة كاملة جئ بكلمة كاملة لأمرين الأمر الأول لاجل الجمع والأمر الثاني لأجل التأكيد بالكمال فعندنا إذن شيئان مرادان من قوله كاملة الجمع والتأكيد الجمع لأجل رفع توهم المجاز رفع المجاز المتوهم في الواو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فقوله وسبعة إذا رجعتم الواو هنا الأصل فيها أنها للجمع وهي عاطفة في للجمع لكن قد تستعمل الواو أحيانا بمعنى أو وهذا مجاز ثم قولي جل وعلا أولي أجنهة مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى أو ثلاثة ورباع فإذا قد تأتي الواو بمعنى أوه هذا مجاسب فقوله ثلاثة من في الحج وسبعة من إذا رجعتم ليس المعنى الثلاثة أو سبعة مخير وإنما المعنى ثلاثة يصومها في الحج ويصوم سبعة إذا رجع للأهل هي كلها عشرة تلك عشرة كاملة فجيئ إذن بكلمة كاملة لرفع المجاز المتوافن في الغاب فليست الغاب المعنى أول وإنما هي على حقوقتها في الجمع فلولا نصوم عشرة فلذا أكد بقوله كاملة المعنى الثاني مما يستفاد من قول الله جل وعلا كاملة هو التأكيد التأكيد بالكمال لأن أحيانا في لغة العرب يذكرون عددا ولا يصلون تماما وإنما نادرا ما سيرا تطه حكمه لكن إذا اراد الكمال وكمال العدد اترك التاكيد فقوله تلك عشره من كامل لا بمن استيفاء العشره ولا يصح ان نصف تسع اي كما في قوله جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فلا فاعل الكاملين بافعل تمام تمام العدد والتاكيد به لان قلنا العربي شيء لا ترير الكماله كما قوله جل, قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات الحج أشهر وأشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة لا ثنان كما قال مصنف رحمه الله في مسيئة معنا فالحج أشهر جمع وأقل الجمع ثلاثة فهي ثلاثة أشهر وهي في الحقيقة ليس ثلاثة أشهر وإنما شهران وجزء من الثالث هذا على سبيل المجاز لكن لما أتنا عشرة كاملة دلعنا لابد تكون عشرة كاملة فليس حصوم مع التسعة كذلك حولين كاملين أبو تكون كاملة قوله جل وعلا فإذا مفه خفصور نفخة واحدة فإذا مفه خفصور نفخة النفخة قد تستعمل ربها الجنس الواحدة بربيه الجنس وقد يربيه العدد فلما نص على أنها واحدة دل على أنها مربيه العدد وليس مربيه الجنس فإذا هي نفخة واحدة فقط لثنتان وهذا في تهوير يعني نفخ واحدة يحصل بها ما يحصل من هوله من قيامة لأنها شديدة جدا بحيث لا يحتاج معها إلى نفخات حتى يحصل ما يحصل وإنما واحدة كافة في حصول هذه الأهوال من قيامة قوله جل وعلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد هذا أيضا مثل الله به الحشوية على مدعاهم في ورور ما لمعنى له في الكتاب والسلة وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد أيضا ليس لهم دلالة في هذه الآية فالاستدل على ما ادعوه وقد رأينا أنهم استدلوا بشقي الآية قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فاستدلوا بقوله إلهين اثنين واستدلوا بقوله إنما هو إله واحد لا, لا دلالت لهم في ذلك في قوله الهين اثنين وفي قوله انما هو اله واحد وذلك أن التثنيه والوحده في قوله الهين اثنين التثنيه والوحده قوله اله واحد قد تدل كذلك نسيم الوحده قد على الجنسية وقد تدل على العدد المخصوص اله واحد وقال الله لا تتخذ الهه وقد يراد به الجنس وقال يعني جنس الآلهة وقد يراد به العدد وهو الواحد فهو ما بين هذين لكن لما أتى الوصف بواحد قال الله لا تتخي إنما هو إله واحد لما أتى الوصف الواحد انتفاء معناء الجنسية فانتفاء معناء الجنسية بالإتيام بلفظة واحد فإذا ليس المرد به الجنس وإن من به الواحد قال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإذا لا دلالة لهم يسلوا به على مدعاهم ودعواهم باطلة وهذا قول لا يقوله عاقل بأنه يرد في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا معنى له ولا يخالف في هذا ولا يعاند في هذا إلا جاهل أو معاند يعلم الحكم ويرتكبه ويعلم بطلانه وهذا لا يجوز وقوله رحمه الله تعالى خلاف الحشوية يصح ضبطها الحشوية والحشوية بفتح الشين تحريقها الحشوية وإسكانها الحشوية وإسكانها هذا غلحكية الضبط هذا أيضا غلحكية الضبط والحشوية نسبة للحشو لأن منهم المجسمة أو هم كلهم مجسمة والجسم محشو فلهذا سم بالحشوية وكذلك لما حضر مجلس الحسن البصر الرحيم الله من هنا أتت التسمية أنكر عليهم ما قالوه فقال بعد ذلك أرد هؤلاء إلى حشو الحلقة أو إلى حش الحلقة أو إلى جانبها فسموا من ذلك الوقت بالحشوية ويصح أن يقال الحشوية كما حقي عن بعض العلماء وإن كان مصلاح قال إنه غلط بالفاتح وإنما هو بالتسكين الحشوية تكلم العلماء قديما على هذه المسألة في كتاب الله جل وعلا هو لا يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا ما ليس له معنى لكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقها بعض العلماء بالكتاب كما هنا في جمع الجوامع وذكر ذكره الرازي رحمه الله تعالى في المحصول قال الصهاني شارح المحصول لم أرى هذا القول لغيره يعني الحاق للسنة بالكتاب في هذا الامتناء لم يره لغير الرازي وتبعه المصنف على ذلك رحمه الله لذا قال ولا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما لا معنى له خلافا للحشوية أو ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية ومثلاً ايضا به الحشويه قوله جل وعلا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربي بالوقف على قوله الا الله وما يعلم تاويله الى الله ثم ابتداء والراسخون في العلم يقولون الراسخون مبتدا يقولون خبره استدلوا بهذه الايه على أن يصشح أن يرد الكتاب والسنه ما لمعنى له له وهذا استدال فيه بعد أولا خلاف معروف في الآية هل يغف على إلا الله ثم يبتد من بعد هذا هو الأصور أو الأولى نقول أوليس الأصور أنه الأولى أو وما يعلم تأويله إلا الله هو في العلم على هذا القول ليس له الدلالة في الآية واستدال بها وإنما استدال يأتي على الوقف ما يعلم تأويله إلا الله ومع ذلك لا دلالة لهم واستدالهم بالآية على الوقف لا دلالة لهم فيه لأن الله جل وعلا اثبت له علم وما يعلم تأويله إلا الله فهو له تأويل وله معنى هذا المعنى لا يعلمه إلا الله فهذا يغير ما ادعوه بأنه لا يصح أنه يرد في الكتاب والسنة ما ليس له معنى أنتم تقولون ليس له معنى لكن الآية أثبتت له معنى وإنما نفت علمنا به فليس لهم إذن دلالة على ما ادعوه من هذه الآية الكريمة ولا ما ادعوه استدلوا به من الآيات السابقة المسألة الثانية وهي في خلاف المرجعة ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدنيل خلاف المرجعة هل يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ المراد به غير ظاهره غير المتبادر منه وليس هناك دليل يدل على أن المراد هو غير المعنى المعروف يموره العلم على أنه لا يصح ذلك وجوثته المرجع فالجمهور على أنه لا يصح أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ظاهره غير مراد إلا مع دليل يدل على ذلك ويصرف اللفظ من اللفظ الظاهر إلى اللفظ غير الظاهر فممثل بالسلف وإن كان خافي يقولون لهم أن يكون معه تعين المراد المعنى غير الظاهر هو المراد منه وهذا القول هو قول أئمة من أهب الأربع وأتباعهم هو العلم والسنة مثل الكتاب كما قال الشافعي رحيم الله تعالى في الرسالة وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهره وإنما كان ذلك لأن هذا اللفظ لفظ عربي بلسان عربي مبين فلابد أن يكون المعنى هو مدل عليه هذا اللفظ وليس المراد به معنى آخر غير مدل عليه اللفظ لأن هذا بنسبة للظاهر يكون كالمهمل المعنى غير الظاهر بنسبة للظاهر كالمهمل ولا يجوز أن يكون ذي كتاب الله جل وعلا لفظ مهمل وخالف في هذا المرجعة جوزوا, جوزوا أن يرد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفظ والمراد منه غير الظاهر وليس هناك دليل يدل على هذا وإنما سلقوا بهذا لكي يضرروا ما ادعوه في مسائل الإيمان حيث قالوا إن الآيات الواردة ولا حديث الواردة في عقاب العصار هم يقولون لا يضر مع الإيمان معصيها يقولون لا يضر مع الإيمان معصية فقال لهم الجمهور أهل السنة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة واردة تدل على أن المعصية تضر مع الإيمان وصاحبها قد يعذب في الآخرة إلا معفو الله جل وعلا عنه قالوا هذه الأخبار وهذه الآثار والآيات والأحاديث ليست على ظاهرها كالمرابيها الترهيب وليس المراد منها وبوع هذا العذاب فإذن الآيات التي تدل على وبوع العقاب للعصاه ظاهروا أنه يقع إلا مغفر الله لهم وغير الظاهر من هذه أنه ليس المراد بها عذاب وإن المراد بها الترهيب من ابتراف الذنوب في هذه الدنيا هذا الترهيب معنى غير ظاهر ومع ذلك قال قوة المعنى المراد من هذه النصوص قال لهم أهل السنة هذا معنى غير ظاهر كيف تقولون إنه المرار من هذه النصوص وليس هناك دليل يدل على هو المراد لم يأتي دليل لم يستبيه من الشرع على هذا فهذا سر هذه المسألة التي قالوها من جواز ورود ما يعنى به غير ظاهره وليس هناك دلال عليه قالت المرجئة إن في كتاب الله جل وعلا ما يدل على أن المراد من ذكر آيات الوعيد هو التخويف فقط وليس مرابع حقيقة قال الله جل وعلا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قالوا هذه الآية تدل على ما نحن ندعيه هو أن آيات الوعيد وآيات العقاب ليس على ظاهرها أنه سوف يحسن لهم إلا من الله لهم وإن من مقصود بها التخويف والترهيب فقط لأن الله قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لكن أجاب الجمهور عن هذا الاستدلال الذي استدلت به المرجع على دعواهم بأوجف منها ان هذا التخريف هو لنزول العذاب ووقوعه يرسل الله جل وعلا بالآيات تخريفا لنزول العذاب ووقوعه الثاني أن هذا يبطل هذا قولهم باطل بأحكام الدنيا لأن في الدنيا أحكام مرتبة على العصر على المعصية الزاني إذا كان محصن يرجع وإن كان غير محسن يجلد والسارب تقطع يده وشارب الخمر يجلد وغير ذلك من أحكام مرتبة على العصاف الدنيا فإذا كان المقصور من هذه الآيات هي مجرد التخويف والترهيب فقط فلماذا ترتب على هذه الأفعال هذه الأحكام البنيوية فليس المعنى ما هي مجرد التخويف والترهيب ليس هذا المعنى فقط الأمر الثالث والجواب الثالث أما سذلوا به الآية نقول لهم إذا كان المرار كما تقولون من آيات الوعيد هو مجرد التخويف وليس الوعيد حقيقة في الأخرى إذن لا يبقى هناك تخويف وصلاً. لا يبقى هناك تخويف فقولكم هذا يقضي على دلالة وما نرسل بالآيات إلا تخويفه فليس إذن فيها تخويف لأن الشخص العاصي إذا عرف أن ما ورد في النصوص من ذكر ترتب العباب على معصيته إنما هو الإجل من أن يرهبه أن يرهبه يخوفه وأن يرهبه ويخوفه فإنه لا يخاف يعلم أنه لا حقيقة لهذا العذب فإن ليس هناك تخويف والله قل قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال أجاب عنهم لأننا لو فتحنا أو أجاب صاحب المنهج البيضاوي رحيم الله بأننا لو فتحنا هذا الباب وقلنا إن المرال من الآيات التي الوعيد من أن يتخف PUF لو فتحنا هذا الباب لابتفع الوثوق من جميع أخبار الله تعالى وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما من خبر إلا لو احتمل أمر آخر غير مفهوم لنا وهذا ظهر الفسائل يؤدي إلى ارتفاع الوثوق بأخبار الله جل وعلا وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله إلا بدليل هذا احتراز من العام الذي يأتي له المخصص المتأخر عنه كما في قوله جل وعلا فقت المشركين ظاهره قتل جميع المشركين لكن ليس هذا المراد ليس الظاهر مرادا وإنما المراد قتل بعض المشركين لأنه قد ورد استثناء المعاهد والذنب هذا الذي ليس مرادا هو ليس بظاهر لوجود مخصص ووجود دليل غربة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المعاهد وقتل الذنب فإذا لا يصح أن يرغل في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المراد ليس هو الظاهر وإنما المراد معنى آخر إلا بورود دليل يدل على هذا الصرف هذه المسألة ليست الخلافة ليس على إطلاقه في جميع النصوص وإنما محله محله آيات الوعيد وأحاديث الوعيد كما قال البرماني رحمه الله فلا يضطرد في الأوامر والنواهي لم تخالف المرزئة في الأمور والنواهي وإنما خلافهم في آيات الوعيد وأحاديث الوعيد وقد تبع على ذلك الزرك في رحمه الله تعالى والله تعالى عدم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين